قابلة الهدى الدعوية فضيلة الشيخ هذا الساء أن يقول أنا إذا طلبت العلم وحفظت القرآن يأتيني خمول وكسل مهل من توجيه جزاكم الله خيرا توجيها تترك الخمول والكسل إذا يأتيك الشرط من نعم يعني الإنسان إذا كان صادقا في أمر لا يؤثر فيه خمول ولا كسل لو قيل لك إن بهذه الدار ألف ريال نعطيك ياها إذا انتظرت إلى ساعة لا والله لو انتظرت إلى آخر النهار بس بشرط إنك ما تنام ولا تتكاسل ولا تقف على رجليك ماذا يكون كيف سلعة الله الغالية أي خمول وأي كسل يطرد عنك الخمول ويطرد عنك الكسل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 أن الله يسأل كما جلست في مجلس هذا العلم كما أحببت العلم وأهله وتقربت إلى ربك وخالقك بهذا العلم فانظر أين منزلتك يقول الله تعالى ماذا يسألون يقول يسألونك جنتك قال وهل رأوها كيف لو رأوها لكانوا أشد طلبا لها ثم في آخر الحديث يقول الله لهم قد غفرت فيقول المتقول الملائكة يا رب إن فيهم فلانا عبدا خطاءا كثير الذنوب مر فجلس معهم قال وله قد غفرتهم القوم هل يشقى بهم جليس هذا الذي تنام ويصيبك الخمون عنه شهد الله من فوق سبع سماوات أن صاحبه لا يشقى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 ولا على صحبة الخلان، ولا على ما يكون وما كان، ما أسفنا والله إلا أننا ما قدرنا الله حق قدره. هذا العلم ليس محل للخمون، هذا العلم ترجف به القلوب. كيف تنام وأنت في ذكر الجنة والنار؟ كيف تنام؟ كيف يا لد النوم من لا من لا يعلم يسلم في أخرى أو لا يسلم؟